من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوف فَمِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغَ أجلاً مسمى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ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 سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن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 وَقَاوا قُلُوبُونَ فيِي أَكَّةِ مِمَّ تَدَرُونَ إلَيْهِ وَفيِي آذَنَ وَقُرُون وَمِ بَينِنَ وَبَينكَ حِجَابُوا فَعْمَل إِ نَ